بسم الله الرحمن الرحيم شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية البيت البيت على معتقدات الشيعة الإيمانية تقدم ال لكم أحب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه أجمعين أما بعد أي أخذ الكرام والأخوات الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أنصار آلم محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنة وصبعات العلم يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة ونجعلنا بكم طريقة الشركة وبدأ طريقة الموضوع عليهم والظالين أولي من يوالي أولياءهم من المؤمنين ويعادي أعداه من الكافرين والمنافقين ومن يقول الحق أينما كان لا يخاف الله لما تلائم وإرضان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اتمنين على راس الصحابه الكرام الصديق عمر الفاروق ارفاد النوري وعلي ابي السلفين رضي الله عنهما وارضاه وجمعنا وياكم بهم بجنات النعيم ان شاء الله تعالى من الله والصديق والشهداء والصالحين خلاطهقه نladen نقرا عليكم بارك الله فيكم القصيده الحائية ل نعم محدث ابي ابن أبي دعود المتوفى سنة ثلاثمائة وعشرة قال الإمام والبكر عبد الله بن سليمان بن الأشعر السجستاني رضي الله عنه ورحمه يقول رحمه الله تعالى في قصيدته فهذه عقيدة الإمام وهي عقيدة رسلنا والجماعة يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلحه فالتمسك بحبل الله آه آه كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوه السبب فترقوا بقمان سبيله حبل الله عز وجل وتوحيده وطاعته وطاعة وطاعت رسله صلى الله عليه وسلم الصوت واضح طائف يقول ولا تكن بدعيا لعلك تفلح والبدعة هي كل ما يتقرب به الإنسان سواء من العبادات أو أعمال القلوب ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام هذا ما ليس من فهرد ولذلك حبل الله عز وجل ودينه مبدين على قاعدتين إخلاص العباده لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن خالفت العبادة شرط الإخلاص صارت شركا وإن خالفت سنطر الاتباع صارت بدعة يقول رحمه الله وتعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلحوا ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوا وهذه طريقة للسنة والجماعة أن نتقرر الله عز وجل وتعبد الله بما جاء في الكتاب العظيم والسنه مطهرة لأن الله عز وجل وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون وهذه العبادة ليس بالأهواء وليس كما حال الروافض في الرواية وفي الرواية ويقلب عليهم ويؤذجل هذا الدجل ويتخذهم دينا من أين أتوا باللطم والتطبير والردود وركضة الطويريج والزحف والتب فالله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورحباهم من دون الله ولذا قال وادهم الله والسنة التي قالت عن رسول الله تنجو وتربح فلذلك اهل السنه والجماعه العالم مهما بلغ من العلم ولا كان من الصحابه فإن حجته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال صحابته من العلفاني رضي الله عنهم وارضاهم الذي قال ما محمد رحم الله تعالى اذا اختلفوا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله من المسائل فلا يخرج الحق عن قول واحد منهم الصحابه رضي الله عنهم اذا اختلفوا من المسائل فلابد أن يكون الحق في قول واحد منهم رضي الله عنهم وعرضاهم ومن بعدهم فقد كذل الاختلاف وقعدوا عن الشريعة وكذلك حتى اللغة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أعلم بمقاس للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فسر الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أو قول الله عز وجل فأسعد الناس بالحق رضي الله عنهم ورضاهم وإذا اكتران أن الرافضة يجتهدون في تكفير الصحابة بدعوة الإمامة لأن في تكفير الصحابة هدم لدين محمد صلى الله عليه وسلم وضمنها سبقا قبل أن استضرد يعني بعض جهلت وعوام أهل السنة الجماعة يترحمون على هذا الطاوية الهدف والظلال والذي أسس ودعم وهو وهو الذي تولى كبر نشر عقيدة الرفض في أرض الشام خاصة في لبنان وفي سوريا ومؤسس حزب الله الرافض الخبيث ثم هو فقد ذلك مشرك يعبد على البيت يقول رحمه الله تعالى ودن بكتاب الله والسمن التي أتت على رسول الله تنجو وتربحه وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصحه فنقول غير مخلوق ولذلك القرآن ولذلك عقيقة للسنة والجماعة يقولون القرآن عليه بسلحة وبركاته القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بده وإله يعود هذا اعتقاد أهل السنة خلاص على اعتقاد السنة في القرآن يقولون القرآن كلام الله يكلم الله بحقيقة وليس حكاية عن كلام الله وإنما نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منزل غير مخلوق انزل الله عز وجل باصل جبريب عليه السلام منجما حسب الوقائع ثم أنزل من اللوحة المحفوظ جملة واحدة إنا أنزلناه في الهاتف المباركة إنا كنا منذرين وقال عز وجل إنا أنزلناه في الهاتف القدر فأنزله في القدر إما ابتداء النزول او أنه أنزله جملة واحدة وكل هذا صحيح لا منافت بين المعنين إما أن يكون أنزل الله عز بداية الإنزال قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فابتداء نزول القرآن في شهر رمضان ونزول هجمة واحدة كذلك فيه القدر يقول وقل مغير مخلوق كلام مليكنا بذلك ذلك أتقيه أفسه وقال محمد رحمه الله تعالى من قال ان ان القرآن مخلوق فإنه كافر لأن لزوم هذا القول تكليب الله عز وجل والله في القرآن يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله وإن أحد من المشركين سجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ويزم من هذا كذلك بطال الرسالات لأن الوحي الذي مع الأنبياء هو الكتب كما وحل الله عزل إلى موسى وإلى عيسى وإلى سالة الأنبياء وإلى سالة الأنبياء وإلى سالة الأنبياء وإلى سالة الأنبياء يقول وقل غير مخلوق كلام مريكنا لذلك دان الأطقياء وأفصحه ولدك في القرآن بالوقف قائنا كما قال أكباع أكباع لجه من صحه ولا نقل بالوقف ما لا ندري هل هو مخلوق او غير مخلوق بل نجزم ونقول القران وكلام الله منزل غير مخلوق فلا نقول لا ندري نتوقف ولا ولا نقول مخلوق بل نقول القران وكلام الله منزل غير مخلوق من هو بدا وين يعود يعني بدأ يعني ظهر الله تكلم الله العظيم به والى يعود يخر الزمان يعود لو عز وجل يفعله الله عز وجل من صاحب الصدور فلا يبقى المحرف لا في مصحف ولا في ولا يقول رحمه الله تعالى ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم وصحة الجهمية اتباع الجهم بن صفوان الذي قتل الذي نحره خالد القسري لما خطب الناس وقال تضحوا تقبل الله ضحياتهم ضح فاني مضحم الجاعد من درهم وهذا من تلميذ الجاعد فاني مضحم الجاعد من درهم فاني يزعم ان الله لم يكلم موسى تكريم واني تخذب رأي من خليل من المسلأ يوم العيد ونحره يقول وقل يتجل ولا تقل القرآن حياك <تصفيق> الله بركتك يقول ولا تقل في القرآن بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم وصحح ولا تقل, ولا تقل القرآن خلق قراءه فإن كلام الله بالنفظ أوضحه ما يقل قراءته مخلوقة وقد أذيب خارفة في هذه بسلة لما قال لفظه غير مخلوق كان يقصد ان ان الصوت مخلوق والصدر مخلوق ويندر المخلوق انما الكلام هو الذي غير مخلوق ولكن لا يقول بهذا القول ولا تقول القران خلق قراءه فان كلام الله باللفظ اوضح وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر كما البدر لا يخفى ربك أوضح وهذا كذلك من من اعتقاده للسنة والجماعة ان الله عز وجل يرى في الآخرة بل هو اعلى نعيم اهل الجنة اعلى نعيم اهل الجنة انهم يرون ربهم سبحانه وتعالى جهرة في الجنة فاذا رأوا نظر وجهه الكريم نفسه كل نعيم تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن منها قوله تعالى الذين احسنوا حسنة وزيادة ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بالجنة والزيادة بالنظر وجهه سبحانه وتعالى كما تبتل لك صاحب وسلم من حديث سهيب يمسنان الغروبي رضي الله عنه وأرضى كذلك قوله تعالى ولللللل مزيد هي نظل وجل الله سبحانه وتعالى وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من الجمال إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجل الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى قوله تعالى, تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجبون فأشد على بالكفار أنهم يحجون نظر لوجه سبحانه وتعالى كما أن على نعم أهل الجنة أنهم ينظرون لوجه الكريم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيد جليل عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه قال إنك سترى ربكم كواترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته فلسطاتهم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يقول الله تعالى فرؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن وفي السمنة حديث عمار الطويل كذلك وأسألك لن تنظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يقول رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما ندر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح فالله سبحانه تعالى ليس له شبيه ولا نظير ولم يكن له كفن أحد هل تعلم له سمية فالله عزا ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفصات سبحانه وتعالى ولذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أول الصفات لأنهم تصوروا أنهم يذبطوا الصفات والأسماء أنهم شبهوا الخالق المخلوق وذلك أن نصور معاني فاسدة ثم أردنا فرع من هذه المعاني من الأمر إلى القول بالتعطيل والتحريف والتأويل ولذلك كما قال بعض العلم إن الكلام عن الصفات فرع عن كلام عن الذات فكما أن ذات الله ليس كذلك المخلوقين حتى جامي فسألته وقلت له هل ذات الله ثلاث المخلوقين لا قال لا ذات الله ليس كذلك مخلوقين إذن صفات الله ليس كذلك مخلوقين وانتهى الإشكال فإذا سمنا الله, بي... الله بين العزيز الرحيم والتواب أو سمناه بأن بي... له وجه وله يدان وينزل ويغضب ويرضى ويضحك وله خفص تصابع وله قدم فإن هذا ما يلزم أن يكون أن تشبيه لأن الله عز وجل قال ليس كمثله لي شيء أنه هو السمع بسيط فنفى أن يكون مثله شيء ثم قال وهو السمع بسيط فكان أنه سمعه في السمعه لا يشبيه وكان أنه بسيط وهكذا بظاه وغضبه ونزوله وضحك وسعر إسم الله يقول رحمه الله تعالى وليس مولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمستاق ما قلنا حديث مصرح رواه جليل عن مقال محمد فقل مثل ما قال فقل مثل ما قد قال في تنجح يعني يقصد برؤية الله سبحانه وتعالى من رواية جليل عبدالله بجلي رضي الله عنه وأرضاه أن هذا مقال برك الله فيك أي مخطأ لوجن الصلاة من رافض هذا هذا هذا مقال بركاته طيب وانما الدرس عن القصيد الحائية هل انشئ ترابط المقال لانه يبين عقائد الروى بارك الله فيكم باختصار يقول وقل يتجنى الله ان الخلق كان ادرو لا يخفى ربك اوضح ولا المولود مولود وليس له والد وليس له شبيه تعالى المسبح وقد امتدامي هذا وعندنا مصداق نقولنا حديث مصرح وهو جليل عما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك محمد المحمد سبحانه البخاري رضي الله عنه وأضره وحديث عنه جليل رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكُلت يديه بالفواظ لتنفحه والله سبحانه وتعالى له يدان قال عجل بل يداهم السلطان وثبت في الصحيح أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله ثم يهز ويقول أنا الملك انا الملك أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد فיجيب نفسه بنفسه ويقول انه لله الواحد القحار هذا بعد أن يموت خلق كلهم يطل الله السلامة بيمينه سبحانه وتعالى هو الأرض بشماله وكلك يديه يمين يعني منبع ثم يهز ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد silه فيجيب نفسه بنفسه عز وجل قل لله الواحد القهار يرحمه الله تعالى وقد ينزل الجبار في كل ليله وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتكبر حديث النزول حديث متواتر من أصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ف الله عز وجل ينزل نزول يذق الجلاله وعظمته ولا يقال يفرغ منه العرش ولا يفرغ أو أن الليل في مثل في أمريكا غير الليل في بلاد العرب فلذلك كيف ينزل فالله لا يقول ليس كمثل شيء وصير كما قال لمن مالك من أنس وربيعات مبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنهم لما قالوا الاستوى معلوم يعني معلمة العرب والكيف غير مجهول كيف استوى مجهول ولمن واجب يجب أن من بين الله أرد استوى وقصوا كذلك لو قال شخص كيف ينزل الله قلنا نزل معلوم فالكيف مجهول كيف نزل الله ولمن به واجب يجب أن ننبين الله إذن ينزل مزولا ليقب جلال عظمته لا أعلم كيف يزل الله سبحانه وتعالى والسؤال عمده السؤال كثير يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه وقل ينزل جباره في كل ليلة بلا كيف جلال واحد المتمدح يعني الذي يمدح نفسه سبحانه وتعالى ما حب من الله أه أه ما حب حب الحب الله من, من, من المدح نفسه ذلك اثنى على نفسي سبحانه وتعالى المقدسه الى طرق الدنيا يمنه بفضله فتفرج ابواب السماء وتفتح ولذلك الله عز وجل نزل يقول كما عليه الفصلى يجري ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حي يبقى في مثل الاخر فيقول من من يدعوني فاستجب له من يسلم فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى ينفجر الفجر حتى ينفجر الفجر والا ديك نقط تبارك الله فيك قلت لكم ما ما درته اربطه اربطه ويوضع له قليلا من من العلف واصل بارك الله فيكم احسن انا هؤلاء جهال اكثر من يعني ما ما يعرفوا يسمعوا الوهابيين ولا ولا يدري يعني بعضهم يقول لبنتين وهابي انا سمعت يقول بنتيم وهابي والبخاري وهابي يعني عمر بيقل بيقل وبكر عمر وبكر وهابيين الله لا يفرق بين بين التمره والبعره ولا يفرق من التمره والبعره فلانك ولا تقولون على من خاوتوا الله سبحانه وتعالى يهدي الا لعسل الصحابه او أو المؤمنين او لحلم من في الدين هذا يطرد ولا لك يطرد ولا كرامه بارك الله فيكم واحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى يقول الا مستغفر هل على تقيه البيت طبق الدنيا لمن بفضله فتفرج ابواب السماء وتفتح يقول الا مستغفر ينق غافرا ومستمح خيرا ورزقا فيمنحه روى قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم يكذبوهم وقدحوا وهذا حديث متواتم من أصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام إن كان لك أسئلة يا أخواني يعني قرأ نصر قصير تقريبا الآن إن كان لك فلا حد الإخوان يتكرم بمشرفين دفع يده الكريمة ويستقو الأسئلة او يشير الإخوان أن يستقو الأسئلة حتى يعرفوا اسمها ورقة الله يقول رحمه الله تعالى وقال ان الناس بعد محمد وزيره قدم ثم عثمان ثم عثمان الارجح رحمه الله تعالى وقال ان خير الناس بعد محمد وزيره قدم ثم عثمان الارجح وزيره يعني يعني وعمر رضي الله عنهما واذا عن المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه من غير وجه أنه انه قال خير هذه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر فقال قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير يقول دخلت وأنا بكر وعمر وخرجت وأنا بكر وعمر ودخلت وأنا بكر وعمر وكذلك لما قال أنه يخرج زمان أن رجلا يركب بقرة فتكلم فتقول أني لم أخلق لهذا اذا اوضح الحديث سبحان الله بقره تضحك او فقال اني هم فاني بها لو بكى عمر وليس ثمن يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بخطئه على اه على اه على ان يعني ان بكى عمر رضي الله عنهما ورضاه ولما تحرك احد رجف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسكن اسكن حدث فانه عليك نبي وصديق وشهيد هذا علمه علمه النبوه فإن أبك أن أمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه قتل شهدين رضي الله عنهم ورضاه يقول رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدم ثم عثمان أرجح يعني أرجح تقديم عثمان وإن كان بعد بعض السنة قدم علي كان علي عبار السنة قدم علي يقول رحمه الله ورابعهم, ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير للخير يمنحه رضي الله عنه وارضاها والرابع الخلفاء الراشدين ومن أبو الحسل علي بن بطالب رضي الله عنه وارضاها ثم أقل رحمه الله تعالى وإنهم الرهض لا, لا شك فيهم وإنهم الرهض لا شك فيهم على نجيب الفردوسي في الخلد تسرح فهم في رضي الله عنهم أو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم من أهل الجنة ولذلك من كفر واحدا منهم فانه كافر مرتد ان قال ان ابي بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر او علي كافر او احد من العشرة كافر فانه كافر مرتد لانه مكذب لرسول الله الله عليه وسلم وهذا من قول الروافض الذين يكفرون بكن وعمر وعثمان فمن كفر بكن او عمر او عثمان العشرة فهذان ما كانوا الحسن والحسين الله عنهما فانه كافر مرتد انه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين سيدا شهر اهل الجنه رحمه الله وتعالى ورابعهم خير البديه بعدهم علي حليف الخير للخير يمنحه وانهم الرهط ولا شك فيهم على نجم الفردوس على نجم الفردوس في القلب تصرح سعيد وساعدهم. سعيد ابن زيد بن عمر بن نفير ابن, ابن عبدالتيني من بريتين من, من قبيلة السجد وعامر ابو عبدالعام الجغل وعامر فهر وزبير بن العوام ابن عمك النبي صلى الله عليه وفن وطلحة وعامر فهر وزبير ممدحه رضي الله عنهم ورحمة أجمعين وقل خير قول في الصحابة في كلهم ولا تكو تعيب وتجرح قسم الروافض أو الخوارج خوارج طعن والصحابة والروافض طعن وكذلكفر الص الصحابة إلا قلة من الأربعة يقول رحمه الله تعالى وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا تعيب وتجرح وهو الله عز وجل على أن أهل السمة وجماعة يتقربون إلى الله عز وجل بحبه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأموات منين نصل الله على جل أن نحشرنا وإياكم معهم وقلوا خير قولا بالصحابة كلهم ولا تكطعانا تعيبوا وتجرحوا فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي فتح آي للصحابة تندحوا محمد رسول الله والذين يعمل معه أشداء الكفار رحام بينهم تراهم وكعا سجدا وإلى أن قال يعجب الزراع ليغلب الكفار ولذلك وريكا استدل امام مالك بهذه الايه على كفر الضوافر فقال من غاضه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر لقول الله تعالى يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار يقول وبالقدر المقدور اليقن فانه دعامه عقد الدين والدين وفي حكم قال القدر كذلك من القدر خيره وشرره وهو احد اركان مايه سته ان الله وملائكته وكتبه ورسله ومرسل وبقدر خيره به عليه الصلاه والسلام اليوم بين الله عز وجل قدر كل شيء قبل ان يكون قدر كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله قدر المقادير قبل ان فاصوات 52000 سنه وكان 10 علمه اقتبله ذلك من صهيون مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن الله عنه. قال عليه الصلاه والسلام في كل شيء حتى العذول كل قدر كل شيء قبل ان يكون وكتبه كما قال عليه الصلاه والسلام ان اول من خلقه القلم قال قال ما اكتب خلقته بمكان والثالث انما خلقه الله خالق كل شيء والله ها لكم ما تعملون ولم نخلق افعالنا كما تقول القدر اللي فات والرابع ما شاء الله كان وما لم يشأ ولكن ما نؤمن بالقدر فان نعارض القدر اذا اصبنا مصيبه بالجوع لا نقول انه قدر او نطق فجئ ماذا نحن ذبنا على اطعام او شراب اذا كنا عطاش عطاش او او الدواء اذا كنا مرضى او من اسد العدو بالسلاح وقوه الى الى اراده الاعداء او الاعداء الى غير ذلك يقول بالقدر المقدور عيق فإنه دعامة أقل الدين والدين فيها وإذا كمن من, من لم بالقدر فإنه كافر ولا تنكرن جهارا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك توصح يقول لا تنكر منكر ونكير منكر ونكير مركان يأتي النساء في قبره وصلاة من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن يقول ربي الله ونبي محمد الدين لا اوام الكافر والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا ادري فيضربون راسهم بمذبه مطرقه وكله الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام والسلام فان الحديث في في في احواض ضعيفه فقال كيلو في 2000 كيلو على عنيك نجوم السماء واطم راحة المسك ورعب و... و... الأصحابي أصحابي فيقول لك لا أدري ما حدث بعدك إنه يزير مفتد العقاب من فرقتهم والرافل قد الله استدلم هذا الحديث على كبير الصحابة مع أن أبكر صديق رضي الله عنه وكبار الصحابة هم الذين قاتلوا المفتدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وثدة العرب إلا مكة والمدينة والطائفة واجتماع و... و... و... و... الصديق رضي الله عنه وجهز لقتالهم و مع أن الصحاب عرضوا ولكن قاتلهم حتى منعز زكاة ولكن أسدل العلم بهذا أن كل طائفة اجتمعت على منع فريضاً في رضاً إسلام فإنها تقاتل فلو قوم قالوا لا نرسوا من رمضان يجب قتالهم حتى يسزموا الصوت أو لا نرسوا من جنابه أو لا نحرم لكاح المحارم أو لا نرد الصلاة أو لا نحج البيت أو لا نجهز في سبيل الله افاءن افاءنهم يقاتلون حتى يلتزموا بي بي بما تطلب من الشريعه كما قال الصحابه رضي الله عنهم ما نزل الزكاه ولم يسلموا على استحلالتهم هذا من المستحلات يعني مرده منهم قاتل دونها فدل على انهم وجدوا وجودها نقول رحمه الله تعالى اول الحوض والميزان طبقه الميزان اعمال العباد توزن توزن يوم كما قال الزن فقط موازينه وهو يفوق استرابي واما حياهكم الله بارك فيكم والسلام واما انخفضت موازينهم فامهاويه وما ادرك ما هنار حاميه فالحسنات توزن الميزان له كفته من من الناس رجعوا هذه هل يوزن اعمال المؤمنين فقط اما الكفار فلا تزن اعمالهم لان لا حسنات لهم وانما يقرب اعمالهم ثم يساقون الى جهنم من النار واما الوزن للمؤمنين التي توزن اعمالهم سواء من الجن والانس توزن اعمالهم و, و... و... و فمن رجحت حسناته وسيئات فيخرجنا ومن رجحت سيئاته بحسناته اما ان يغفر الله عنه سبحانه وتعالى واما ينفخ في الشفعه ومن يعذب في النار ثم يبعد التطهير والتمحيص يخرج من النار كذلك على الكتب من قيام ياق الكتاب اليمين المؤمن والكافر من شماله ومن على ظهره يقول ولا سنفنن جهارا كثيرا ومنكرا ولا الحوض والميزانة إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم وقل يخرج الله, الله العظيم لفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه وهذا هو قوله للسنة وجماعة بين المعاصي الشرك تحت المشيء شاء الله عذبه واشا عف عنه خلافا للخوارج والمعتزلة بين الخوارج يكفرون بالمعاصي في الدنيا ويوم القيامة يقولون ان العاصي خاول في النار والمعتزلة لا يكفرون في الدنيا ولا يمكن ان يخرج من الايمان الكفر واي وفي الاخر كالخوارج يعتقدون بانهم بأن العصات في النقص وقال الخوارج والمعتزله باطل وذلك لادله كثيره من قالوا تعالى ان الله لا يقبل شركه به ويقبل يشاء وما دون شرعته ما في الصحيحين ان الله عليه وسلم جاء جبريل فقال بشر من من امتك لا جنه وين زنى وين سرق وين زنى وين سرق قلت وين زنى وين سرق قال وين الخمر صحيح ثابت الصحيح, الصحيح لا من, من الصحيحين لا ذلك ان سنه تسهل ما دام ما النار سافعل ما شئت لا دخول النار ولو لحظه واحده من اعظم مصائب دخول النار ولو لحظه واحده واحده نار الدنيا لو قيل سنعذبك لمده 10 ثواني في فرن اذا فعلته كذا او تركته كذا لا لا لا لم لم افعل ترك فكيف قد يعذب دهور طويله ثم كذلك قالوا لنا المعاصي ضد الكفر فقد يستمر عشر الخمر فيستحل الخمر فيكفر او يستمر على الزنا في يكفر فيكفر او يستمر على الربا فيستحل الربا فيكفر لان استحلال محرم الله عز وجل او كان واجب الله رده وكفر عن الإسلام ف ف, ف, ف لكن مصيره الحرمه والهدايا في, في النار ومن أدلة ذلك ما تواترت النصوص بأن عصاة الموحدين يخرج من النار ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحد لي حدا يحد لي حدا يخرجهم من النار أربع مرات يعني أخرج هؤلاء أخرج هؤلاء أربع مرات ثم يشفع الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشهداء يشفع الأفراد والأطفال الصغار يشفع الملائكة وفي وجهة حديث العلماء ثم يقول الله عز وجل شفاء الملائكة وشفاء النبيون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج الله عز وجل قسما من العصات بدون شفاء برحمته سبحانه وتعالى ويبقى قسم منهم يعذبون ومن تعذبوا مات ويخرجون وقد احترقوا امتحشوا احترقوا وامتحشوا ثم يقول ذي الله ثم يتم السيد ثم ادخل الجنح وقال لهم جهنميون ثم امر الله عز وجل هذا اللقب ثم زرع امام اي الاطراح الرافضي هذا ليس راف فقط هذا امام امه الكفر والضلال والحرب والالغيد والدعوه للشركه نسال الله العافيه هذا طاغوت من طائره الرافض هذا هذا يشتد الله شكر على أن الله أهلك هذا يشتد الله شكر على أنه اهلك أهلك نسأل الله أن يلحق به بقية الطوغيت الطوغيت الرواف من السستاني والخمنئي وحسن صلى الله عليه وسلم وبقية رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى يخرج الله العظيم وفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في بردوس تحيا بمائه تحب حميل السير إذا جاء يدفع مثل هذا كان قبل قليل أنه مثلكم مثل الحب في حميل السير و وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبري بالحق موضح فالنبي صلى الله عليه وسلم شافع لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها شرطات أولا أن تكون بعد الإذن وهكذا بقت الشفاعة الثاني أن يرضى الله عن مشويله وإذا لك سأل أبو هراء سأل النبي الله عليه وسلم قال من أحقب الناس في شفاعتك يوم القياه قال حقنا السبعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من كان مخلصا من قلبه فإنه هو سعدنا السبعة أما المشرك الوثني الرافضي والصوفي القبوري وغيرهم من المشركين فهؤلاء لا, لا, لا يدى الله أن نشفع بهم لا بد من التوحيد يقول رحمه الله تعالى يقول وكقول خرج الله وكقول خرج الله العظيم فضل منه من النعيم الساده من الفردوس على نهر في الفردوسي تحلى الماء كحب يحمل السيد جاي يطلعه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر بالحق المبارك كذلك على القبر هل السنه جماعه بتاع على القبر الخلاف المعتزله وغير من البدع فان فانه القبور اما في نعيم واما في عذاب فاما اهل الايمان الكامل فانه منعمون عمون. واما الكفار فانا معذبون وبعض العراقات يعلق يعذب في في قبره كما في حديث القبرين انهم معلمان معلم كبيره ما عندهم بكره شيء من النميمه ولا اخر انس من البوت وقد استمر العذاب وقد ينتهي في القبر وقد يستمر الى يوم القيامه و... والعذاب يكون على الروح اكثر من الجسد كما ان النعيم على الروح من الجسد وين كان الجسد يستمر الروح يستمر حتى لو انجلس دفن يا الجسد, الجسد يصير العذاب والنعيم للروح فقط وروح المؤمنين تكون على هي الطيور طيب كل ما من روحه هي الطير في الجنة كسرح في الجنة واروح الشهداء خاصة كما قال عليه الصلاه والسلام راح الشهداء في حواص الخضر تسرح في الجنة وتؤي الى قناديل معلقه في العرش هذه من كرامات الشهداء أن الله عز يجعل ارواحهم في حواص الطير الخضر تسرح في الجنه وتؤي الى قناديل معلقه بالعرش واما ارواح المؤمنين عامه فهي على مثل الطائر على هي الطائر يسرح في الجنة وامروا الخصات فرنا في في في ثناك بسجير تعذبوا ويعذب الله في النار قبل دخولهم من النار صلى الله عليه العافيه والسلامه على القبر ونعيم كثيره لا تسع المجال لذكريها لا قرحها الله تعالى ولا تكثر الناهله الصلاه وان عصر فكله ما العرش يصح لا يقصد انه لا يكفر بالكبائر كانوا الخوارج فإن عاقية الخوارج آه... نعم لعلك أسألة ترسل إلى بارك الله فيك أه... أنت, أنت المسؤولين الأسئلة أظن أنت المسؤولين الأسئلة أم من هو لا لا يوم الزمان نعم يقول آه... آه... الناس اللي لا يدفنوا بارك الله فيك لما دهن آه... يجيب لأن يجيب لنا الموضوع المتقلب يتنق بالدرس فصل العذاب او النعيم حاصل حتى لو انسان اكلت السمك او احترق ولم يجد له اثر أو اكلت الحوت حوت الماء فإن الله عز الذي خلقه قادر على أن ان يجمعه ويعذبه وينعمه حتى لو حتى لو لم يدفن فانه فانه ينعم ويعذب ولذلك الرجل الذي قال لاولاده اذا مت اسحقني ثم احرقوني ثم اذروني في ال فلقد الله علي لا يعذبني ولم مات حرقه اولاده وسحقوه وجرفوا فجمعه الله عز وجل قال محمد كذلك وقد خفت عز وجل هو الذي هو الذي قادر هو الذي يقادر على ان يعذب انسانا ولا يلزم ان يكون يدفن في قبر لان احوال غير احوال الانسان في الدنيا تختلف كما احوال الانسان في الجنه غير غير احواله في الدنيا ولا في الجنه لا يدخلون ولا يتوطنون ولا ينتقلون ولا, يدفلون ولا, يدفلون ولا في الدنيا لولا لو لم يبو لو يتغوض لناك يقول رحمه الله تعالى واتكفر الناهر الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذي العرش يصفحوا يعني ما يدو تكفير المسلمين مجرى المعاصي أو الذنوب لا يكفر شخص إلا من تبناقض ينقل أصده من الشرك والكفر التي بيّنها العلماء قالوا الردة بالقول كما سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين وسب الدين أو دا غير الله عز وجل واستغافي ميت أو غايب او يقع عن الله عز وجل والثانيه رده بالفعل كما يذل لغير الله ويعبد لغير الله رمته من القران فتاجر رده بالاعتقاد كما استحل المحرمات او كالموجب الله عز وجل او, أو قال يجوز التحاكم للقوانين الوضعيه او او يعتقد ان اليهود ليسوا كفار وان الصرب كفار هذه نوع كثيرة او رده بالشك يعني شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم او شك في تحريم الخمر و تحريم الزنا او وجوب الصلاه ووجوب الزكاه او دخول الكفار النار ودخولهم الجنه والله وكرهنا الله وتعالى ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يرجى ويفضح يعني الخوارج قصدهم التكفير المعاصي يكفرون الناس بالمعاصي ولذلك خرجوا بالسلاح وكفروا بالصحابه يقولوا انكم مرجئون لعوبو دينه على ان من مرجئ قد دينه يمزحوا فايكم مرجئ الانسان الذي يقول انه لا الامام جرف تصديق و المعاصي لا تذر يعني يفعل ما شيء تماما تصدق ويفعل ما شيء من المعاصي أو, أو يقول أنك لابد تعتقد الكفر حتى تكفر يعني لو سيسب الله سبحانه وتعالى يقول لا هذا لابد أن يعتقد أنه يسب الله أنه, انه, انه يجوز حتى يكفر هذا غرض لأن سب الله سبحانه وتعالى أو سب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم ما زمن أن يقول هل استحليت هذا رده بالقول هو نبح لغير الله عز وجل او نقول امتهم تعمد امتهم القرآن او تقرب الله غير الله وسجل المخروق الا ان يكون مانع كالإكراه والتأويل والخطأ والنسيان هذا باب آخر وإذا لم يكن مانع فإنه يقفر <تصفيق> يقول رحمه الله تعالى ولا تكون مرجيا لعوم دينه الا الا مرجي بالدين ينزح يقول انما اليمان قول ونية وفعلنا بقول النبي مشرح فهل السنة الجماعة يقول ايمان قول وعمل قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمصيعه اذا طاع طاع الانسان وزال الايمان واذا قل ايمانه قول اللسان وعمل القلب عمل قلبه كالحب والبغض والكبر والحسد عمل قلبه وكذلك عمل الجوارح ولا يز الايمان الا بناقل من ينقل اصل الايمان ينقل اصل الايمان إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مشرح وينقص طولا بالمعاصي وتارة في طاعته فقول رسول الله أزكى وأشرح ذا عن كارا الرجال يعني إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا فيتتفق إلى قوله فلان أو فلان وإذا قال الإمام الشاهد رحمه الله تعالى ورضي عنه ليس لأحد السمات والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعى لقول أحد من الناس فإذا تبين الحق وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت الى ارض ولو قال ولو قال الاف الناس ولو ان الف او 100 الف عالم قالوا بقول وعارض خلفهم بقول ولكن معه الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الحق وهو الجماعه فالجماعه ليست الكثره كما يظن بعض الناس يقول ابن سعيد رضي الله عنه الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك لو كنت واحد وانت موافق وانت على ما كان عليه النبي الله عليه وسلم والله صعب رضي الله عنه وعلي على, مقر... علي قرون الثلث الفضله فانت الجماعه ومن خالفكم خارج عن الجماعه ولو كان مئات الملايين لو كنت واحد بين مئات ملايين او حتى اره الملايين وانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب رضي الله عنهم من الحق الصراط المستقيم فانت الجماعه وهم الذين خرجوا عن الجماعه وليس الجماعه الكثره كما يظن بعض الناس يقول رحمه الله تعالى ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل وتقبحوا الحديث وتقبحوا في الحديث وأنهم حشوية وأنهم ظاهرية ومن تمسك بالقرآن والسنة فهو الذي يلحق ولا يقدم الرأي ونقدم الرأي أو وصول الفقه ونلوي عناق النصول وصول الفقه ومن قوائد الفقهة وغير ذلك يقول عاد في آخر بيت يقول إذا اعتقدت الدهر يا صاحب هذه فأنت على خير تبيت وتصبح يعني اعتقدت ما قاله وهذا ليس كل اعتقد في السنة الجمهور إلا موج جمالي تخلص السنه يا جماعه صل على الجزء يرضى المؤلف وينجز هذا الجزاء وينجز هذا الجزاء على استماعكم وحسن اسماعكم وادبكم وان يبارك فيكم وان ينفع بكم وان يرزقكم من الفضل الصالح وان يهبتنا بكم على الحق والصراط المستقيم وان يزين لكم العلم والهداه وفق الله ما زدنا علما وهدا وتوفيقا اللهم عليك باعداء دينك من اليهود والنصارى والرافضه وسائر المرتدين رب هل وصلت أسئلة يا أخي الكريم الأسلامي هل وصلت أسئلة بارك الله فيك وحسن الله ليك. لا لا لا انسخها بارك الله فيك تنسخها ولكن من غير ناس خلسن على العادة في طريقة في غرفها لسنة الجماعة ما يخسر وقت وأسرع تنسخها بارك الله فيك وحسن الله إليك وإخوان الله خارج جميعا ثم كذا علم هذا احد فرانكا كتب الخاص يقول ذكر الاخوان غدا بالصيام الاثنين تاع صفحه 252 ثم فرض ان الله لي صديق على كتفه وشم اراد ان يصلي الجماعه معي فرفضته بسبب الوشم لا غلط هو عاصي الوشم كثيرا في الابن لعنى النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشمة والواشم والمستوشرة لكنه كان عاصي ما يمنع أنه يصلي معك أو يصلي بك والواجب عليه أن يزيل هذا الواشم إذا كان يستطيع لكن بعض الناس ما يستطيع قد يكون فعله قديما أو بعض الناس فعل به يفعل به اه قديما هل الشيء هو صغير فغسطة نزيله فل فلذلك فلذلك فلذلك يعني هو عاصي عاص لكنك لكنك لا تكن من ان يكون يصلي معك فقد صلى الصحابه رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبه وكان يشرب الخمر او صلى خلف الحجاج وهو ظالم قاتل يقتل من من اعظم جرائم قتل سعيد بن تابع الجديد فلذلك فلذلك غلط في ذلك غلط ولك الله, الله يغفر لك لك اعتن صحه وان وأن تنكر عليه وأن تبين له هذا لكن إن كان باب الهجر تهجره أن نصحته وأبى وعاند فهذا باب الهجر ما حرر تهجره في لا تسلم على وترد عليه السلام تهجره هجرا كاملا لكن ما يمنع لك تصلي معه آآ لكن آآ لكن آآ لكن, آآ لكن, آآ لكن آآ الصلاة ما يمنع أن تصلي معه مسلم لكن يهجر من جهة تسلم عليه كما قال عبد القاوي هجران ونبدأ معه سنة وقيل الى يدعه اوجب واكدي وقيل اطلاق ما دام معلنا ولاق وجه خير من مركز معرب اذا كان الصدى يعني زي باللذا ولازم يجب وجوده يجب عليه نزيله يعني هذا منكر نعم الحمد لله بسم يقول هل محافظه الشيء الرافضه ينقض الدين اقصد قرب العراق لكن قصدي كذا يعني منهم و... وبيان عاقلتهم عقل ومعلي كان قتالهم فنعم إذا كانت سنة وجمالهم لأنهم أخبث من اليهود النصارى وشربهم على المسلم عشر من اليهود النصارى سواء في العراق وفي العراق لكن لا يكون من فوضى يكون تحت قياده وإمارة ولا يكون, يكون هكذا كل المسك الأخر يبدعون أن يرافضوا ويقتلوا لا وفوضى لكن إذا كان المسلمين قوة وشوكة فإنهم انتنعوا يستتبون يستبون عندما منهم ورجع الإسلام وترك الشرك وترك سبب الصحر ثم يجب إزالة هذه المعابد الوثنية كذلك إذا يسأل المسلمين أن يزيلوا هذه المعابد في النجف وكربلا وفي سمرة وفي غير عراق يعني آلاف المعابد الوثنية تأمين بالله عز وجل إذا يسأل المسلمين الموحدين السيطرة على العراق يجب ان نزيل هذه المعابد الشركيه الثانيه فانها هي هي معابد الشرك والكفر لله عز وجل ولذلك من منع جاي بالدحر ان ان عن هو راوي هذا الحديث قال قال قال علي قال لي هذا على على عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره ان ولا قبرا مش من سويتها القبور يجب ان تكون يعني لا يبنى عليه بناء وأن تكون ظاهر للشمس ولا يزاد عن ترى بالقبر يعني بعض الناس يكتب كتاب على القبر أو اسم أو رخام حتى لا يتسبب السنة للأسف. هذا منكر آه أنه آه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على القبر وان يجسس وأن يسرج ولكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو في قبول منتخل المساج والسرج ونهى يكتب على القبر وأن يصلى إليه وأن يجس عليه كل هذا نهي حسداً لذريعة الشرك وحماية الجنب التوحيد نعم الحمد لله رب يقول أحياناً أشك في الوضوء أحياناً في الصلاة هل كبرتك في الحرام أم لا وهل القراط الفاتحة أم لا وأحياناً القراط للفرامله وحينها سلمتم سلم العلماء عند قاعده يقولون يقولون بالقاعده يقولون ان كل شك تكذر فهو وسوسه لا تثلي ده كل دام شك في الوضوء شك في الفاتحه شك في التشهد شك في ركعه ركعه سجدتين سجدة سجد واحده حصل له كثير الشك فهذا وسوسه لا تثلي ثم كذلك ان اليقين قاعده ثانيا اليقين لازم الشك أنت من الطهار لا تقول لهم ما يحدث متيقن منك سجد سجده أو قارة لا تقل ضبما ثم أقول أوصي وصية لمن ابتدى بهذا أن يعلم أن الشيطان سيوصله إلى ترك الصلاة لأن كثير من أعرفهم من, من من يفتح الأجواب يقول به الأمر لا ترك الصلاة لأنه يتعد يعيد الوضوء عشرين ثلاثين مرة ويعيد الصلاة ثلاثين أربعين مرة ثم يتعد ويترك الصلاة. والله أنا حدا أخوات تقول تقول أنه, إنه يؤذي لصلاة الفجر وأنا لم ي أكرر ولذلك أنا أرجو من كل من يسمعني إذا كان مصاب بهذا الوسواس آآ آآ بهذا الوسواس أن آآ آآ يسأل نفسه ثلاثة أسئلة إذا قال أعد يسأل نفسه ثلاثة أسئلة الأمر الأول هل الشيطان محب أم عدو هل الشيطان محب أم عدو طبعا جواب أنه عدو هل عدو يعني هل عدو إذا كان عدو كيف تطيع العدو طيب السؤال الثاني هل الشيطان حريص على عبادتك ومحرص على إذاك الجواب حريص على إذاك إذا كان عدو وحرص على إذاك كيف يطيع الأمر الثالث هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه موات المؤمنين وأهل العلم والإيمان الجواب لا فإذا كان من عدو ومؤذي ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعبير وانتهى الأمر, الأمر لا ما يحتاج على نفسي يعني أحيانا بعض الناس الآن يعني لا يمكن نمكن أنه بعض, لكن بعض الناس الآن بعض الناس يعني قد يعني يأخذ علاجات أدوية عقاقية ثم يدمن عليها الحمد لله يقول لا يقول لا حكم أن عمل عملا كفريا أو تكلم كلا كفرية هل يشترض في ذلك الاعتقاد في لا لا يشترض الاعتقاد إذا سب الله سب صريحا سب النبي صلى الله عليه وسلم سب صريحا أو استهزى بالدين بآية من القرآن أو بحذة حذة النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال يا علي يا حسين إلا أن يكون هناك تأويل فأول شيء مش لا صريحا او ولذلك لما قال رجمه أن الرجل سمع المؤذن يقول أشهد الله رسول. قال كذبت قال هل يكفر قال لا ما يكفر لأنه يقصد القائل ولا يقصد المقول قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قال أشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله أشهد المنافقين كاذبون تمكرمونا في قولها وان كان ما حق فنقص اذا كلام يكون كتاويل او او كراه او خطا زميلي قال اللهم اللهم انت عبدي وان ربك هذه كلمه كفريه لكن مع انه اخطا في الفرح هذا لا يضر على كل حال يعني انا استعجل في هذه المسائل لا يكونها الامر لكن بالجملة من نطق بكفر لا يحتاج ان يعتقد ولا فقط ويكفر بعينه نعم يقول وحكم أن يصلي ويعتزل فقط في رمضان وعندما انتشار رمضان يرجع يسمع لغاني هل هذا يحبط عمل بالشهر معلم أنه يصلي وتضعف الماته وعيش رمضان لا لا يحبط, الح... يحبط العمل الكفر الذي يحبط العمل الكفر لكن كما قال بعض السلاف من العلمات قبول حسنة اتباع بالحسنة ومن عامة عدم قبول الهتمع ولذلك اخواني الكرام يعني اذا عرفنا معنا صوم رمضان والله يتغير احوالنا لكن لكن الخطأ والغلط ان كثيرا منا ما فهم المقصود من الصيام والله عز وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عن الذين من قبلكم لعلكم في التقوى يعني التقوى, التقوى هذا كلام ربنا وربنا كلامه لا حق لا شك فلماذا بعضنا لا يزال التقوى لأن ما عرفنا كما قال جبر عبدالله العنصاري رضي الله عنه إذا صمت فلسو سمعك وبصرك ولسانك وإذا الجار ولا يكن يوم أصلك لفطرك سواء وقال عليه الصلاة والسلام كذلك قبل ذلك من أجل قال الزلو عمل به وجه فلس حاجة إذا طعامه وشربه فلذا كنت ترى حتى وضح للمقصود ترى أن البعض مننا عنده حرص على المفطرات الحسية لدرجة وسوسة مثل قلب تلع تريقي هل هو مصاري عملا تجهداء إذات إذا مض ينظف لسانهم من ديلة وكذا يخشى أن هذا القطرة ما لها حلقة وكذلك يقول شون تراحي الطيب أو أخور هل صومي صحيح أكلت مع الأذان يعني دقيق ولكن بالمقابل مع أن الطعام حرم عليه في النهار في رمضان في الليل حلال وفي رمضان حلق إلا أن يكون صائنا ولكن هناك أمور محرمة في رمضان وغير رمضان في الليل وفي النهار فلجب بعض الناس الآن يصوم ولكن يغتاب ويسب ويشتم ويكذب و, و, و, و, و مجرد ما يفقر كانه مسجون اطلق من سجنه اقبل على الدخان ومن المؤسف المؤسف كذلك من من المبكي رمضان بدل ان يكون شهر القران كان بعض السلف اذا أقلو اذا, أقلو إذا رمضان تركوا دروس العلم واقبلوا على كتاب الله فاشهر المسلسلات والتمثيليات والمسابقات والثرهات والخرافات والخذع بلا سبحان الله يعني ما نبتلي بهذا لج تلفاز هذه الاغاني لا اقل يعطيها جد الشهر في هذا الشهر ونقضي نقضي على كتاب الله نستمع على القرآن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم و واذا ولو قبلنا هكذا لو حفظنا جوال في رمضان و انسنجعله برنامج من دخول رمضان ليخرج رمضان تكبير الحرام ما تفوتني لا تك لا بكلم لا اسد لا انم لا اكذب ما تعرض لحيتي ما احلق لحيتي ولا قصها المره تحتجب ما اسمع اغاني يعني يجعل هذا الشهر صيام على كل الشرط وصيام الجوارح عن المعاصي فاذا فهمنا هذا تغيرت احوالنا بالرمضان لكن المشكلة والمشكله والغلط ان لا نفهم من الصوم الا الا ترك الاكل والشرب بل بعض, بعض الناس يفطر على سجاره ان الله العافيه والسلام حسبي الله ونعم يقول بالنسبه لزوج الاختر تزوج وما يصلي وعاق لي تجي هذا بنيان شي بالبيت عريان وغير رحيم باولادي وتلفظ بكره النابي عند زوجتي والده وعياله فما حكم هذه المره انا ما اول سؤال مره جاتني سؤال ما جاء سؤال تقول لي ما يصلي اولا اذا كان ما يصلي فهو منتهي إذا كان ما يصلي فهو كافر والكافر لا يجوز ان تطمع ليس لها أن تقمعها وتذهب إلى أهلها اه كان لا ليس لها أهل أو تصل لها إلى أهلها, اهلها كبار بالغين اه فتعتزل في قسم من البيت عنه ولا يقربها تحجم عنه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى وإذا كان يجبه تعريان هذا هذه مصيبة أخرى طيب أبشر أبشر إن شاء الله أبشر أنا انا هذه هذه من العيوب التي عندي سرعة في الكلام هذا عيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيني منه اقول بارك الله فيكم لكن وقتنا ضاق عليه وقت للاسف يعني بقي 10 دقائق تقريبا على الاذان فاقول بارك الله فيكم واحسن الله اليكم انا اقول للاخت اذا كان هذا الرجل لا يصلي لكن الرجل يصلي فالذي لا يصلي آه كافر آه وترك الصلاه ترك الصلاه كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام يعني إذا ما فهمت أحد الإخوان نعلم لا في وقت آخر أنا أقول تركوا الصلاة ولو متهاونا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام مخرج عن ملة الإسلام آه وإذا كان أمروا كذلك فإن كان لها أهل تستطيع تذهب إليهم يعني مسلمين أو تستطيع أن تستغني آه عندها مثلا دخل أو مال تستطيع أن تستاجر بيتا لها ولأولادها فتفعل إذا كان لا تستطيع بسبب أن ليس لا أهل أو ليس عندها من ينفق عليها فإنها تتحجب عن هذا الرجل ولا يقربها وتكون في قسم مستقل عن هذا الرجل حتى يسل الله لها عز وجل أمرها أما فإذا تعبه لله ولا يصلي فالأمور أخرى كالبشر عريان وتلفظ بكلات نابية هذه يعني أمور أهوى من طرق الصلاة لكن لا من حقها أن تطلب الطلاق إذا ثبت هذا بالنسبة لأمر النابي عم بالنسبة للصلاة فلا, فلا نقاش في هذا لأنه لأ رجل كافر نساء الله العافية والسلام نعم طيب في رابطة غربة طيب إذا كانت الصلاة مثلا إذا كانت تطلب إذا كانت لا تستطيع أن ترجع إلى أهلها وتذهب إلى أهلها تبقى لكن تجزد أن لا ولا ولا يجلها أن تمكنها من نفسها انت ما في نفس نعم هل بقي اسئله بارك الله فيك يا اخي الكريم لا عليك حل... انا هل فهمت هل فهمت فهمت جوابي هل اسلمي هل فهمت جوابي هل فهمت جوابك بارك الله فيك صلى فهمت بارك الله فيك فضلا منك وتكرم منك لعل لك تشرح على الجواب بان اذا كره لا يصلي فالفلدي لا يصلي كافر والكافر لا يبجي للمسلم كما قال عز الله هم نحل لهم ولا هم لهم فليس لها أن تبقى معه إذا كانت تستطيع تذهب إلى آهنية أو تتساجر دارا بيتا مستقلا فإن لم تستطيع فإن لم تكن تستطيع, تستطيع تبقى لكن مع اتزاله وإذا خاصتك الأولاد الكبار يعني بالغين تكون معهم ولا يقربها ولا تمكنه نفسه أما سألت أنه العادة بالمشاعر أو أنه يسبه ويشتمها فهذا أمر آخر أمر آخر عليها أن, أن, أن تسعى في إصلاحه وتوجيهه وإن كان هناك ناس طيبين مركز إسلامي أو مسجد أو ناس طيبين تدعوهم تحاولوا خالطهم أو يذهب معهم مثل في نزه يصلي وقتين ثلاثة وقات لأنه يعني ذهب في نزه اليوم يصلي مثلاً عشرة أوقات فيه إلا على الله أن يهديه ويسميه تفضل بالصلاة تفضل بارك الله والحمد لله تقول أخت أمي لا, تس... لا أستطيع أن نسميها أم ولكن لها حب لأنها خانة أمي عشر سنين ولكني وصحبها المعروف ولا أعصي لها أمر وأنا خائفة الآن من حرافة بعد موت أبي هل أنا مفته في ذلك إذا كان قصدك, قصدك خيام إنها التقالفة حش الزنة تزني وليرب بالله فعليك أن تنصحيها أو تبلغي أخوالك إذا كان لك أخوال إخوانها أو أخواتها إلا إذا ترتب على هذا أنهم قتلوا قتل أو شيء من هذا فلا إذا كان ترتب القتل فتخبر من, من ينصحها وينكر عليها وإذا كنت البلد, البلد المسلمين الذين يعني يمنعون الفواحش هذه تبلغ أمرها إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو إلى الشرطة أو إلى أمر آخر ليس أن تبلغين عنها يعني لا أحد يبلغ عنها أو, أو يخوفها يتصل عليها يتصل عليها آه يخوفها آه من, من, من الزنا وأن, وأن الزانية ترجم بالله ويوم قيامها يخرج فروج الزنات يعلمون في النار وإذا كان نبي صلى الله عليه وسلم وناس يعني تتفعون في النار لفترهم أصوات فقال هؤلاء الزواني والزانيات صلى الله عليه وسلم وتسحق الرجم في الدنيا ف... فل... فلذلك عليك ان, أن تذكرها بالله وتخوه بالله سبحانه وتعالى وتقولي أن تذكر الموت تذكر الآخرة تذكر الجنة تذكر النار حذب الله سبحانه وتعالى ثم كذلك افعل الأسباب إما أن تبلغي أخوالك إذا كانت أخوال الناس عقلين. لا يقدموا على قتلها أو على يعالجون جريم جريمة نطرة بل يعني يمكنوا على منعونها ياخذونها عندهم او او او يعني يرونها يعني لوصيل الاصلاحها ولكن توفروا على الدم ما تكون والله احسن تكون طبعا جلدام وانا اصلح الحكم لا شيء عليك تخرج الدم ولا شيء لينقذ على الصحيح ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه ان كان يعرض يعصر بثرات يعني يعمل في في جسمه ويصلي ولا يتوب وكذلك لما فعل عمر رضي الله عنه صلى ولم يتوضع فقال قصة عباد بن بشر كذلك رضي الله عمر رضي الله عنه لما كانوا يأخذون السهام ويصلي حسون وكان ينزع السهام ويصري في صلاته وادلة كثيرة لكن الوضوء من خروج الدنب ويحتاج إذا كان كثيرا أما إذا كان قليلا كأصدوق فرون أحوه فهذا لهذا الرسال في, في الصلاة وخاذ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وإنكم هذا الجزاء وقرب وقت أذان فجر عندنا نسأل الله سبحانه وتعالى قبل انتصار إنا أعلى دون جديل وصل الله وسلامه إلى محمد وعلى سبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجدل في كندا وهذا المكتب يحتاج إلى مترجم وترجمات اشتغنوا بالرعاية والسماعي ما الحكومة اشتغنوا يحن. حكم حكومة حرامة نعوذ بالله يشتغل ماء وناس يترجمون ويجعلهم هذا طعما لتنصير الناس وإدخالهم في النصرانية منكر وحرام ويخشى على منعمهم إذا كان عالما أن يكون مرتد يتد عن دينه عانهم على الكفر وعلى الردة لأن الوسيلة تنصية عن طريق الكنيسة عن طريق الكنيسة هم يتخذون العلاج و ولو ولو لم تقول عن طريق الكنيسة هذا من أجل التنصير من أجل التنصير الناس ترجم لهم واستقبالهم وإكرامهم توظيفهم علاجهم تصير أمورهم في دين النصارى إما كسبهم هم أو أولادهم تصير أولادهم وأمور أو تحتاجهم هذا لا ما يقولوا شيء رحمة والدين كما يقولون العوام أسأل الله عافية والصلاة فلا يجزل عن معهم مترجمين وغير مترجمين هذا من التعاون مع الكفار لله رب العزيز طيب على, ما... على شغله بارك الله فيك ما ما, ما في لبس حتى يعني يؤذن للصلاه يقول يقول ال اا اخت وهي حامل وهي ما هي بطن على الله تقول ولدت سوف تسن تربيتها وتحفظ القران جعلها خادم للدين ما حكم ذلك ان نذرتها ولد أقول... لا النذر العربي نذر نذر بطن محررا هذا على... هذا كان اول ما كان مش كان قبل ما ينظر الانسان كانوا ينظرون في في في في المسجد يقف في المسجد ياخذ المسجد لكن هذه النيه طيبه احنا تقول هذا ما, ما يسمى نذر تقول تحسين تربيه حفظ القران هذا واجب واجب من حقوق الولد البنت على ابيه وامه ان يحسن تربيه يحسن تربيته و و, و, و يوجه الخير و ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن والحسين كانوا من 4 سنين و50 قال لو كف كف القها اما علمت ان الله محمد اكل الصدقه وهو بالاربع سنين لذلك نبدا نعلم الطفل اولا نفس في قلب حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما احضرنا له شيء يحبه ما نقول هذا مني مننا تيجي يقول لا تقول هذا هذا الله سبحانه وتعالى رزقنا المال رزقنا الدراهم رزقنا الريال رزقنا الدولارات رزقنا الريالات وانا اشتري هذا الشيء هذا الشيء تحبه فننشره على حب الله ما الذي أعطانا البصر العيون مثلا نقول باللهجة البسيطة أو الأذاننا أو لساننا أو أقدامنا ما الذي أعطانا السيارة ما الذي أعطانا اللعبة ما أعطانا البيت كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى اسمعيني الصوت صوته مسمون؟, صوت مسمون طيب فدائما نجعل النعم نقول نسبة لله سبحانه وتعالى ثم لدخوف نعم نخوف الضرب والعقوبة وإن من أخوفه بأن الله يرانا وأن الله يعذب يدخل النار يمكن ربما يدخل النار من يكذب الذي يكذب والذي يسب والذي يشتم والذي يلعن فنعلم هذا ثم كذلك ثم كذلك أنشه في قلبي حب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل خلق الله رسول صلى الله عليه وسلم ومحمد يعني انا يعني انا هذا ظرف يعني نقول احد الابناء ما عنده اسمه محمد يعني ومقدر ما يسمع على النبي وسلم انزل فقلت بي اريد اسمي اسمي, اسمي محمد فبي لا لا ما اعطى اسمه كل يوم بس اريد اسمه يوم أس اتخلف ليش لان صلى يحب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك دائما نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب الصحابه نحب نقص انا قصص الخرافات في الكرتون تومنجيري والخراب والكلام الفاضي هذا قصص الصحابه قصص, قصص القران طيب طب قصص, قصص, على على قصص القران قصص ال اكون على على قصص القران قصصنا ثم كذلك اذا ما وصل الى بلغ 10 لا يدخل اي منكرات في, في البيت النبل له يكسر خير القرآن كل شيء ينفعونه بذله الحمد لله رب العالمين ليش في صار في انقطاع هنا كنت ما تسمعوني انتم طيب اذا هنا ذات الاسره بارك الله فيكم و الله اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته I don't know.